ما حكم سرقة حقوق الطبع سواء الكتابية او الصوتية لا شك ان من قام بعمل وتكلف عليه وبذل ما قدر عليه ولولا ان الله وفقه لهذا القيام لما تيسر هذا الامر أن ان سلب هذا الحق مما يسبب له خسارة وما لانه اذا صور الكتاب صارت تقريبة التصوير تقريبة رصيحة، فسوف يضاع برخص، تتم الخسارة على معدل الكتاب الأول. او سجل التسجينات يحيى وهذه تحكمها تعليمات اذا قدرت السلطة في البلد معاقبة من يتعدى على هذه الامور فان العقوبة تكون ايضا عقوبة مشروعة نعم